112. وإن تعجب قَوْلُهُمْ قولهم أئذا كنا ترابا لَفِي لفي خلق جديد 113. أولئك الذين كفروا بربهم 114. وأولئك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 117. الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد 118. وكل شيء عنده بمقدار 119. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من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 119. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 110. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه 112. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقون 113. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَيصِلُ الصَّوَائِقَ فَ يُصيبُ بِهمََ شَاء وَهُمْ يُجدِلونَ في اللهِ وَهُو شَديد المِحال لَ دَوَةُ الحَط وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 سَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّبْيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ